در این لحظه گوشجان می سپاریم به تلاوت آیات شریفی صور مبارکی مزمل و قیامه و آیات شریفی 27 تا 33 از سوره مبارکی نازعات با صدای استاد نقش نقشبندی مدت این تلاوت مجلسی 26 دقیقه و 18 ثانیه خواهد بود بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزملكم الليل إلا قليلا فهو أو انقص منه قليلا أوزد عليه ورتل القرآن تغتيلا إنا سنلقي عليك قولا فقيلا <تكلم> <الله> <تكلم> إنما <تكلم> شئة الليل هي أشد وطوئا هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا قر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق يعلم الظرب لا إله إلا هو فاتخله وكيل اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَالظَّالِمُونَ الْمُكَذِّبِينَ أُولَئِكَ مَنْ يَعْمَهُ هَلْ غُم قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا وَقَعَ وَطَعَامًا فَاغَصَّتْ وَعَفَا بَنِي يَوْمَ تُجُفُّ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيفًا جاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعطى فرعون الرسول رسول فأخذناه أخذ وذيل فكيف تتقون إن كفتم يومين يجعل الولدان شيبا يجعل الولدان رسوله، فعصافد عون الرسول فأخذناه أفضل. فكيف تتقون إنك فرط يومين يجعل الولد نشيبة من شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان ربك يعلم ان ك تقوم أذن من كل ثقل ونصفه كل ونصفه كل ثقل من الذي ما معك؟ والله يقدر الليل و علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيثر من القرآن يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقُرَأُ مَا تَيَسَّرَ أقرؤ ما تيسر منه وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة وأتذكّث وأقرض الله قرضا حسنا. وأقرضوا الله قضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير من خير تجدوه الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم فليريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجُمِعَت الشَّمسُ عِنْدَ القَمَر فَإِذَا بَرِقَ الْبَغْرُ وَ إلى ربك يومئذ من المستقبل ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخذ. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى مغيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاذا قرأ لَا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۝ وجوه يوم إذ مبسرة تظن أن يفعل بها فقرة <تصفيق> كلا إذا بلغت تراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق وَلْتَفَتَّ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَا هُمَا إِذِنِ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 أَلَمْ يَكُنُ طُفَةً مِنْ مَنِيُّنَّا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر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 أشد خلقاً أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سنكها فسواها وأقضى وطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك ضحاها أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج من والأرض بعد ذلك دحاه أخرج منها ما أه ومضعها والجبال أفسها متاع. لكم ولي امانكم صدق الله العظيم